الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فموضوعنا في هذا اليوم من كتاب الورقات الإيمان أبي المعالي الجويني في أسول الجوين الفقه وصلنا إلى قول المات رحمه الله تعالى فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف علماء الأصول يختمون دائما بعلم اللغة العربية لأن المراد بالكلام هنا المراد به علم اللغة العربية وليس المراد به علم الكلام المشهور عند المناطق أو المتكلمين واهتمام الأصوليين بعلم اللغة العربية هذا سببه واضح لأننا ذكرنا فيما مضى في المقدمة أن من الأمور التي يستمد منها أصول الفرق نعم علم اللغة العربية ولأن الأصول أصول الفقه، يعتمد على الكتاب أدلة الكتاب والسنة وكيفية الاستدلال بها وكيفية الاستدلال بها والكتاب والسنة إنما جاء بلسان عربي مبين إذا لا يمكن فهم الأدلة ولا يعرف كيفية الاستفاده منها إلا بمعرفه اللغة العربية فهو اذا متوقف على معرفة اللغة فمن لا يحسن اللغة نعم لا يحسن التعامل مع الأدلة والنصوص من لا يحسن اللغة لا يحسن التعامل مع الأدلة والنصوص أما قول المات رحمه الله تعالى فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام إسمان هنا كلام المؤلف رحمه الله فيه إيهام يوهم أن اقسام الكلام هو ما يتركب منه أن أحسام الكلام هو ما يتركب منه لأنه قال فأما اقسام الكلام فأقل ما يتركب منه والحقيقة ليس مراده هذا لأنه ذكر بعد ذلك اقسام الكلام في قوله والكلام ينقسم إلى أمر ونحن لكن أراد هنا أن يبين قبل أن يذكر أقسام الكلام، فمراده والله تعالى أعلم يعني باب أقسام الكلام، لأن المؤلف ما بوب هذا التبويب المات أمامكم على من من وضع هذه النص، وإلا في المؤلف ما قال باب أقسام الكلام، ولكنه قال أقسام الكلام، فأما أقسام الكلام فيحمل مراده على أن التعبير نعم على تقدير محدود باب فأما باب أقسام الكلام والدليل على هذا أنه قبل ذلك قالوا أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين إلى آخره هذه كلها سمها إيش؟ أبواب أصول الفقه فلما انتهى من تعداد الأبواب بعد قوله وأحكام المتحدين فأما فاما اقسام الكلام يعني فاما باب اقسام الكلام هذا هو مراد المؤلف ولا يفهم منها أنه اراد بالتركيب أنه هو اقسام الكلام هذا لا يفهم من كلام المؤلف لكن العبارة كان فيها إهام لاجل الفاصل الذي حصل بين الكلام السابق والكلام اللاحق طبعا المؤلف هنا ما عرف الكلام لم يعرف الكلام وإنما أراد أن يبين تركيب الكلام مما يتركه وقبل ذلك كان ينبغي أن يعرف الكلام اللغة في الاصطلاح او يقتصر على التعريف الاصطلاح عند النحات طالما أن القوض في الكلام له باز فلو عرف لكان أفضل لو عرف الكلام لكان أفضل والكلام اللغة العربية هو اللفظ الموضوع لمعنى هو اللفظ الموضوع لمعنى وقال بعض أصحاب اللغة هو عبارة عن كل أو هو اسم عن كل ما يتكلم به الإنسان قليلا كان أو كثيرة مفيدا كان أو غير مفيد كل هذا ينطبق عليه يسمى الكلام في اللغة